وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ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 فَإِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشْدٌ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إصْرَافَ وَبِدَارٍ أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 ل الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ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 من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدت فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه ان توصوا بها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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهفهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما أتيتمه إِلَّا إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف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 وكيف تأخذونه وقد أفضع بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. و Um mahatunisa ikum wa فِي Mahatunisa ikumba ibu kumu lati fi ho jurikumisa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 ja muhisanatuminen, nisa, illa, maa, maala, kat, aima, nukum, kita, ba, lahi, alaikum, uo, hilla, lakum, waro, kum,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 بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجرهن، وآتوهن أجرهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلو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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفّر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعث للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللسائ نصيب من ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فقو وبما فقو من أموالهم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 إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى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 ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهدا يومئذ يود الذين كفوا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 وإن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم مِنَ الغائط أو لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا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 والله اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهدون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 ALAM TARA ILALLADHEENA OOTOO NASEEBAN MINAL KITABI YOOMINOON BIL JIBTI WAL TAAGHOOTI WA YAQOULOON LILLADHEENA KAFAROO WA YAQOULOON LILLADHEENA KAFAROO HA OULA'I AHDA SABILA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 بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 1-Sanudakhiluhum jennaatin tajiri minn tachtihal anhaar khalidin 2-Khalidin abada lahum Fiha azwajum mutahharah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 Käy niin, että he saavat tietää, mitä he ovat tehneet. He ovat tehneet niin, että he ovat tehneet الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا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 هم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم